بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تخرمما اخل الله لك كما تغيم ما تزوالك والله غفور رحيم ولفرض الله لكم تحله أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنبأت هذا قال نباني العليم الحبيب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عتى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات صانتات تاكبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملا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 عَدَ رَبُّكُم مَّنْ يُكَفِّر عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير يا أيها النبي جاهد الغفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فرض الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوطن كانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رات فرعون إذ قالت, إذ قالت رب للي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أفصلت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات لكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين